الفلسفه بعد الديانات الكتابيه نشات المذاهب الفلسفيه بعد الديانات الكتابيه متاثره بها على نحو من الالحاء اما للموافقه واما للمخالفه واما للمناقشه والتفسير فقد كان الفلاسفه يولدون يهودا او مسيحيين او مسلمين وياخذون في التوفيق بين اديانهم وبين الفلسفه التي تعلموها او علموها بل ان حد منهم فالالحاد في معظم الاحيان انما هو انكار لاعقائد الدين وليس بالمذهب القائم على حدة بمعزل عنها وعلى غير علم او مبالاه بوجودها وكان اقدم النحل الفلسفيه التي شاعت بعد اليهوديه والمسيحيه مذهب المعرفيين او الجنوسيين غنوستكس الذي تقدم السيد المسيح بزمن قصير وكان الغرض منه استخلاص المعرفه من جميع العقائد التي كانت يومئذ معتقدة مرعيه بين امم الحضاره اخذ من المجوسيه والفرعونيه واليهوديه والوثنيه الاغريقيه كما اخذ من فلاسفه اليونان ولا سيما فيثاغورس ولما شاعت المسيحيه اامن بها اكثر المعرفيين وادخلوا في مذهبهم عقيده الملكه الالهيه وعقيده الخلاص على نحو يوفق بين الفلسفه والدين وكان امامهم الاكبر بعد المسيحيه فالانتينوس من الاغريق المتبصرين افتتح في روما سنه 140 مدرسه لفعلين مذهبه واضاف اليها كثيرا من الشعائر والرموز والتاويلات وخلاصه الفلسفه المعرفيه ان عالم الغيب او العالم غير المرئي وجد فيه منذ الازل الابد السرمدي ومعه الصمت المطلق والحقيقه الابديه وان الابد السرمدي اودع العقل في الصمت فالعقل ولده ونده لأنه عقله، ومن ثم كانت أصول القدم أربعة، كما في مذهب فيثاغورس، وهي الأب والصمت والحقيقة والعقل، أو الكلمة، كما كانوا يسمونه في بعض الأحيان، ويأخذ المعرفيون من المجوسية إيمانهم بعنصرين نور والظلمة، ويزيدون عليها أن حجب الظلام تحول بين الإنسان وبين رؤية الله، ويقولون إنها سبعة آلاف حجاب، تمر بها الروح الإنسانية، الحجب بها من العالم الاعلى الى عالم الفساد وعملها وهي في ثوب الجسد ان تشق هذه الحجب فترتفع الى نور الله من جديد وقد نشا الشر بخروج روح من الارواح العلويه من عالم النور الى عالم الظلام وكل ما في عالم الاجساد هو صنع ذلك الروح وهذه هي الخطيه الاصليه في راي المعرفين وهم يعتقدون ان المعرفه هي سبيل الخلاص والرجعه الى الله لأن المعرفة تبدد حجب الظلام حجاباً بعد حجاب فلا يبقى في النهاية غير النور المطلق وهو الله والمعرفيون لا ينكرون تعدد الأرباب دون الإله الأكبر وهو الأب السرمدي بل يؤمنون بوجود آلهة أخرى في مثابة أرواح نورانية أو أرواح ظلامية ويحسبون إله العهد الجديد في عداد هذه الأرواح ولولا أن المعرفية تبدد حجب الظلام هي أول محاولة عقلية لاستخلاص الحقائق من الأديان والفلسفات لما اتصلت لها بالفلسفة علاقة تذكر في معرض الكلام على المباحث العقلية لأنها أشبه بنحل العباد منها ببحوث المفكرين وأول مفكر تقدم المفكرين بعد الميلاد وتخلص من هذه التلفيقات الوثنية وواجه الحكمة والدين بعقل الفيلسوفي وسريقة المؤمن هو أفلوطين إمام الأفلاطونية الحديثة الذي ولد باقليم اسيوط في السنوات الاولى من القرن الثالث للميلاد وهو اجدر فيلسوف ان يحاسب من صميم المتصوفه وان قال عنه بغير جدال انه امام التصوف الذي امتزجت 아راءه بالطرق الصوفيه ولا تزال تمتزج بها الى هذا الزمان وقد بلغ افلوطين غايه المدى في تنزيه الله فالله عنده فوق الاشباه وفوق الصفات ولا يمكن الاخبار عنه بمحمول يطابق ذلك الموضوع بل هو عنده فوق الوجود وليس معنى ذلك انه غير موجود او انه عدم لان العدم دون الوجود وليس فوق الوجود وانما معناه ان حقيقه وجوده لا تقاس الى الجواهر الموجوده ولا تدخل معها في جنس واحد ولا تعريف واحد فهو احد بغير نظير في وجوده ولا في صفاته ولا في كل منسوب اليه ويغلو افلوطين احيانا فيقول ان الله لا يشع بذاته انه لا يميز ذاته من ذاته فيعرفها ولكنه لصفاء وجوده يتنزه عن ذلك التمييز ويتنزه عن ذلك الشرور وبديه ان هذا المذهب يقتضي وسائط متعدده لربط الصله بين الاله الاحد المطلق الصفاء وبين المخلوقات الروحيه وهذه المخلوقات السفليه ولا سيما خلائق الحيوان المركب في الاجساد وهكذا لزم افلاطون ان يقول ان الواحد خلق العقل وان العقل خلق الروح وان الروح خلقت ما دونها من الموجودات على الترتيب الذي ينحدر اولا طورا طورٍ الى عالم الهيولى او عالم الماده والفساد وليست مساله الخلق مساله مشيئه في مذهب افلوطين بل هي مساله ضروريه لازمه من طبيعه الخير الذي هو الله فالخير يعطي ضروره وينشا من عطائه ضروره شيء من الاشياء ولا يكون هذا الشيء إلا أقرب الأشياء إليه وإن لم يبلغ مبلغه من الكمال وهذا ما يسميه بضرورة الفيض أو الصدور غير أن الإعطاء لا ينقص المعطي في عالم التجريد والصفاء لأن الفكرة لا تنقص بالإعطاء بل تزيد من أخذها ولا تنقص شيئا ممن أعطاه وأقرب مثال للفيض والصدور في المحسوسات صدور الضوء من الشمس أو صدور الطيف في المرآة من صاحب الطيف فلا نقص على الإطلاق يُبث لهذا الصدور ولا تزال الروح تخلق ما دونها ثم يصدر عنه ما دونه حتى تتلبس الروح الانسانيه بالجسد او الهيولى ويتناقض افلاطون في الوصف الشري فيحسبه طاره من الروح التي تخلق الهيولى ويحسبه طاره من الهيولى التي تهبط بالروح الى تركي الاسفل لانها سلب محض يهبط بالروح فتجاهده وتبلغ الخلاص بهذا الجهاد ومنها هنا لزم افلاطون ايضا ان يحول بتناسق الارواح وبالثواب والعقاب في ادوار التجسيم فزعم ان الولد اذا قتل امه عاد امراه ليقتل هبلها فتكفر بذلك عن ذنبها وان الظالم يعود ليظلمه غيره وان الضارب في عمر من الاعمار يقتص منه ضارب في عمر جديد ولا تذكر الروح ما مر بها في اعمارها الاولى لان الذاكره عرض من عوارض التلبس بالاجسام الفانيه وما يجري منها او عليها أما الروح المجردة فهي أبدية لا تتغير باختلاف الأعمار عليها، فلا تستبقي بعد مفارقة الجسد أثراً مما طرأ عليها فيه. فيرى أفلطين أن الله لا يعرف بالعقل وهو في الجسد، بل تراه الروح وهو في حالة الغيبوبة. لأنها حالة تجاوزت فيها جسدها تصعد إلى مقام الإلهام، وهي لا تبصر في تلك الحالة شيئاً يدخل في نطاق المعكولات، ولكنها تبصر. يترجم عنه اذا هبطت من مقام الاحد الى مقام العقل والتفكير ويخالف افلاطون سابقيه من جماعه المعرفيين في انكارهم كل جمال وكل خير في هذه المخلوقات التي ابتدعها الروح الهابطه بخطيئه من سماء العله فانهم يقولون ان المحسوسات كلها حتى الشموس والكواكب شرور ونحوس ويقول هو ان جمالها هو الدليل على مصدرها الاول وانها تستمد الكمال طبقه بعد طبقه من كمال الله ولم يظهر بعد افلاطون فلاسفه لهم خطر في التفكير الالهي غير فلاسفه الاسلام في الشرق والاندلس وفلاسفه الكنيسه المسيحيه وقد تقدمت خلاصه اقوالهم في الفكره الالهيه عند الكلام على الاديان الكتابيه بعد الفلسفه الاغريقيه ثم انطوت القرون في ظلمات العصور الوسطى الى القرن ال17 الذي اشتهر فيه ديكارت الفرنسي الف وخمسمائة وستة وتسعين لألف وستمائة وخمسين ثم القرن الثامن عشر الذي اشتهر فيه فاركلي الإيرلندي الف وستمائة وخمسة وثمانين لألف وسبعمائة وثلاثة وخمسين وهما بحق مجددا حياة الفلسفة في العالم الحديث فأما ديكار فهو يرى أن إثبات وجود العالم يتوقف على ثبوت وجود الله فهو لا يتخذ من العالم دليلا على وجود صانعه بل يتخذ بوجود الصانع الكامل الابدي ليلا على ان العالم حقيقه وليس بالوهم الباطل ويرى ديكارت ان وجود النفس ووجود الله حقيقه ذلك ثابت كان بغير برهان فهو يقول انا افكر انا موجود فيعلم ان النفس موجوده لا شك فيها ولا يسوق هذا العلم مساقا قضيه منطقيه التي لها مقدمه ونتيجه بل يسوقه مساق المعرفه الودنيه التي يتلقاها مباشره من الوجود الثابت وإن كانت الكلمة التي قرر بها وجود النفس صالحة لأن تتخذ قضية ذات دليل وفكرة الكمال المطلق كفكرة الأنية حقيقة مباشرة يتلقاها العقل من مصدرها ويستلزمها كذلك بالبرهان الصحيح فلو لم يكن الكائن الكامل موجودا لما خطرت فكرته على بال ولو لم تخطر على بال لكان الكائن الذي لا حدود له ضرورة عقلية لأن وضع هذه الحدود تعسفا لا يقوم عليه دليل والله كامل المطلق الكمال سرمدي مطلق الدوام خلق الارواح والاجساد او خلق المحول ماده جوهرين مختلفين وزود الماده بمقدار من الحركه لا يزيد ولا ينقص وجعل لها قوانين او نواميس لا تخرج منها الا باذنه وتقديره وقد يشاء ما هو خرق العادات بل يشاء تغيير الحقائق الرياضيه والبراهين البديهيه لأنه هو خالق كل شيء وقدرته يحيط بكل شيء وكل ما أراده فهو ممكن وهو معقول لصدوره منه ورجوعه إليه ولا زال الخلق متجددا بالانقطاع لأن الخلق إنما يقوم بالخالق الدائم ولا يفرض عمله في وقت محدود وقد حاول ديكارت أن يقيم بين العقل والمادة قنطرة تنتقل بها المؤثرات بين هذين الجوهرين المختلفين فقال إن الغدة الصنوبرية في الدماغ هي الحلقة المتوسطة بين روح الانسان وجسده وقد راينا مما تقدم ان بعض العلماء المعاصرين يؤيدون هذا القول ويدعمونه بالمشاهده والاستقراء لكن ديكارت لم يعن بايجاد مثل هذه الفطره بين الله والعالم لانه كما يفهم من مجمل ارائه يرى ان قدره الله في غنى عن ذلك الوسيط وقد قال تلميذه لويس دي لا فورج إن تأثير الأجسام في الأجسام واقع مفروض منه ولكننا إذا حاولنا فهم الحقيقة التي يقع بها التأثير لم تكن أيسر فهما من تأثير الأرواح في الأجسام ولولا الواسطة الإلهية لما وصلت الأفكار نفسها إلى العقول والأرواح أما جورج أركلي فلا وجود في رأيه لغير العقل أو الروح ولا وجود للمادة في الخارج إلا من عمل العقل الباطن لأن الصفات التي تنسب إلى الأشياء ليست في الأشياء بل في العقل الذي يدركها الامتداد والشكل والحركة وهي صفات الأولية المنسوبة إلى المادة هي عوارض فكرية لا توجد في خارج العقول واللون والطعم والصوت هي كذلك إحساس عقلي وليست صفات عالقة بالأشياء وإذا قيل له إن الصوت حركة نراها في الهواء قال ولكن الحركة ترى ولا تسمع الصوت إذن من عمل السامع على كل حال وسخر بعضهم من هذا الانكار فنظم ابيات فكاهيه يقول فيها ما فحواه انك ايتها الشجره لا توجدين اذا اغمضت عيني ولم انظر اليك اجابه باركلي قائلا كلا بل توجد اذا اغمضت عينك لان الله لا يغمض عينه وهذا هو البرهان الاكبر على وجود الله في مذهب باركلي وهو توقف الموجودات كلها على عقل شامل الادراك يحتويها ومن هذا العقل يصل إلى عقولنا علمنا بالموجودات لأن العاقل لا يفهم إلا عن عقل يلقي إليه بالمعرفة إذ لا معرفة بغير العقول قال في أصول المعرفة الإنسانية إن التحقق من إدراك وجود الله لا أكثر جدا من تحقق وجود الإنسان لأن مؤثرات الطبيعة تزيد زيادة لا نهاية لها على جميع المؤثرات المعزوة إلى الناس وقد نظر باركلي في هذا إلى رأي لق سلفه في الفلسفه الانجليزيه حيث يقول ان لنا من المعرفه اليقينيه لوجود الله ما يزيد على كل معرفه لم تكشفها لنا الحواس ما بل يسعني ان اقول ان يقيننا بوجود اله اقوى من اليقين بوجود اي شيء خارج عنا لكن باركلي كما راينا تجاوز راي لوك في اثبات الوجود للعقل وحده وكان اثره في انشاء الفلسفه المثاليه ايدياليزم اعظم من اثار جميع سابقيه وخلف ديكارت وبركلي في القاره الاوروبيه والجزر البريطانيه فلاسفه كثيرون من ذوي الاراء المعدوده في الحكمه الالهيه اشهرهم سبينوزا ولبنتز في اوروبا وهيوم ومل وهاملتون وريد في الجزر البريطانيه عدا فلاسفه المانيا الذين ظهروا في القرن ال18 قبل الفلسفه المعاصره واشهرهم كان وهيجل وشوبنهاور ومذهب سبينوزا 2634 لألف وستمائة وسبعة وسبعين أن الله والكون والطبيعة تجوهر واحد لأن الجوهر ما قام بنفسه أو هو واجب الوجود وهو لا يتعدد ولهذا الجوهر فكر وامتداد كل ما في الوجود من المعقولات والمحسوسات فهو مظاهر للفكر أو للامتداد فالفكر تبدو مظاهره في عقل الإنسان والامتداد تبدو مظاهره في هذه الأجسام والله علة الأشياء كلها بالمعنى الذي نفهمه من أنه هو علة نفسه أليس خارجا لا نهاية شيء والله هو اللا نهاية وإنما الفرق بين الله ومجموعة الظواهر المتفرقة أن مجموعة الظواهر المتفرقة تمثل الجانب المخلوق ناتشورا ناتشوراتا وأن الله يمثل الجانب الخلاق ناتشورا ناتشورانس وإذا قام قائل إن هذا الإنسان يفكر يفهم سبينوزا ان الله هو الذي يفكر بمقدار ما تجلى في ذلك المظهر وكذلك اذا قلنا ان تلك الشجره تنمو او ذلك الكوكب يتالق فكل ذلك هو مظاهر الهيه تترى لنا في صوره الاعراض لاننا نحن انفسنا من الاعراض سبينوزا لا يصف الله بالاراده والسمع والبصر والرضا والغضب والحكمه لان الله لا يمكن ان يتحول الى حاله اكبر او حاله اقل من وجوده فيرضى او لا يرضى ويريد أو لا يريد وهو لأنه جوهر قائم بذاته ليس وراءه شيء يحتاج إليه فإذا أسندت هذه الصفات إلى الله واجب أن نقصي من أذهاننا كل مشابهة في الحقيقة أو المجاز بينها وبين الصفات التي نسندها إلى المخلوقات وإنما هي أوهامنا نحن نمثل لنا هذه المشابهات ولو أن المثلث عقل نفسه لحظة لخيل إليه أن الله مثلث أركان والله أعلم لا يعمل الشر ولا يعلمه لانه ليس هنا شر بالقياس الى اللانهايه ولكنه ياتي من اكتفاء كل جزء من هذه الاعراض المحسوسه بنفسه فانه جزء منفصل عنه حول او هو نفي وليس بثبوت وليس في حق الله نفي بل كله ثبوت ولا يعرض النفي الا للمحدود الذي ينقص ويزيد والخلق لا يفيد معنى الانشاء من العدم في مذهب الفلاسفه بل هو لازم نزوم الاعراض او المظاهر من جوهر الالهي القائم بغير ابتداء وكلها جرى او يجري بقوانين سرمديه في الجوهر الالهي مستمده من ضروره وجوده على الوجوب اذ ليس في الكون ممكن على الاطلاق ولكن الاشياء بحتوبه الوجود والعمل على نحو تستلزمه ضروره الطبيعه الالهيه ولا سبيل الى نشوء هذه الاشياء على اي نحو او اي نظام يخالف ما وقع ولهذا لزم انها وجدت على اكمل الانحاء والنظم اذ هي نشاه ضروريه من طبيعه على اتم كمال وواضح من هذا انه لا محل للحريه الانسانيه لا للثواب والعقاب في هذا المذهب ولكن الانسان يترقى فيتحد بالجوهر الالهي بقدر المقدور او بالمعرفه او الحب العقلي كما سماه اي حب العارفين الذين استحقوا ان يتجاوزوا مرتبه الاعراض الى الجوهر الابدي المطلق الذي يتجردون فيه من التجزئ والانفراد وقد نفى سبينوزا في بعض رسائله أنه يقول بوحدة الله والطبيعة وفسر كلامه لأن الله حاضر في الطبيعة لا ينفصل عنها ولا تنفصل عنه لأنه لانفصال عن إلا نهاية وهي الله وعقدة الإشكال كلها على ما رأينا لأن سبينوزا لم يريد أن يفرق بين وجود الأبد ووجود المكان والزمان فالمكان يأخذ من المكان والزمان يلحق بما له حركة تبتدئ وتنتهي في امد محدود وليس لا نهايه حيز يجوز عليه مكان ولا زمان فلا تناقض بين كمال الله ووجود الكائنات التي تتحيز في قضاء محدود او تجري الى امد محدود ويعد جوتفريد ولهم لبنتز 1646 ل1726 اكبر الكارتيين بحق بين فلاسفه الالمان وفلاسفه القاره الاوروبيه على التعميم شعار ليبنتز في مساله الخلق انه ليس في الامكان ابداع مما كان وان هذا العالم ليس بالعالم الوحيد الممكن في قدره الله فان قدره الله لا تنحصر في ممكن واحد بل تتناول جميع الممكنات لكن هذا العالم احسن العوالم الممكنه التي تقبل الوجود وكان في قدره الله ان يخلقه بغير شر ولا قبح فيه ولكنه يكون اذا بغير خير ولا جمال لان الخير مرتبط بالشر الجمال مرتبط بأضاده ومن تمثيله لذلك ان الضمآن اذا نقع غليله بالماء البارد القراح شعر بلذة جديره باحتمال الظمأ في سبيلها ويطيب له تكرارها وتكرار ألم الظمأ الذي يشوقه اليها وفي الوجود على مذهب ليبنتز جواهر لا عداد لها يسميها الوحدات او الاحاديات وهي باليونانيه موناد كل منها بمثابه مرآه للوجود كله يختلف نصيبها من تمثيئه باختلاف نصيبها من الصفاء والجلاء وهي لا تتطلب أن يؤثر بعضها في بعض لأنها تعمل جميعا بقانون واحد وإذ كانت كلها منطوية على مثال الوجود كله وهي كالساعات التي تدق دقائقها معا بغير تأثير من إحداها على الأخرى لأنها متفقة التراكيب والحركات وإذا اجتمعت هذه الوحدات في بنية واحدة كان لتلك البنية أميرة ممتازة من تلك الوحدات وهذه الأميرة لا تحركها ولا تؤثر فيها ولكنها إذا تحركت كانت أصدق الوحدات تمثيلاً لنظام الوجود كما تكون الساعة المجلوة المتقلة أوضح في رصد الوقت وضبط الحركات من سائر الساعات وكل هذه الوحدات جواهر بسيطة لم تداد لها ولا مقياس لها إلا مقياس الحركة المجردة والله أعلى هذه الوحدات جميعاً ومنه تصدر القدرة التي تنتقل إليها على سبيل المحاكاة وهي قدرة لا تنقطع عن الخلق ولا يزال صدور الوحدات منها في الطراد ولو لم تكن وحدات الوجود بسائط لكانت المركبات كلها أعراضا وهو محال فلا يكون جواهرا إلا ما هو بسيط ولا يكون المركب موجودا وجودا صحيحا إلا باجتماله على هذه البسائط أو الوحدات فقد امتاز ليبنتز بحسن تلخيصه للبراهين المثبتة لوجود الله فمن تلخيصاته أنه قسم المقررات إلى وقاء عزائلة وحقائق أبدية كالحقائق الرياضية فاستدل من دوام الحقيقة على حق دائم هو الله ومن التلخيصات أن وجود الممكنات لا يجتمل على سبب كاف لتعليل وجودها فنحن نسأل لماذا وجد العالم فلا نفهم لذلك علة كافية إلا إذا تعلق الأمر بخالق واجب الوجود شاء له أن يوجده لحكمة تحسن بواجب الوجود وأكبر الفلاسفة الذين ظهروا في الجزر البريطانية بعد باركلي هو ديفيد هيوم 1711 إلى 1776 ولعله أكبر الفلاسفة المحدثين في القارة الأوروبية والشك في الحواس وفي طاقة العقل الإنساني هو سمة هيوم في كل ما كتب من المباحث الفكرية ورأيه في وجود الله يوافق هذه السمة الغالبة عليه فهو يرى أن إثبات وجود الله لم يكن رغبة من رغبات العقل ولكنه رغبة كبرى من رغبات الضمير والشعور فالأسباب التي تشكك الفيلسوف في الإيمان هي بعينها أسباب المتدين التي تبعثه إلى الإيمان وهي الشكايات والآلام والشرور وقد تعلق البشر بالله لأنهم يعتصمون بالرجاء وينشدون السعادة وكلاهما باعث أصيل في النفس الإنسانية فليكن هذان الباعثان ويقومون بنوافل الايمان بوجود اله قادر على الاسعاد وتلبيه الرجاء وقد عرضنا لرأي جون ستيوارت ميل بموضع اخر من هذا الكتاب لم يبقى في الفتره التي بين فلسفه هيوم وفلسفه المعاصرين من هو اولى بتلخيص رايه من ريد الذي ولد في اوائل القرن ال18 1710 وهابل كن الذي ولد في اواخر 1788 ويبني ريد فلسفته على الحقائق الدنيويه التي يقرها الإدراك السليم كومان سينس ولا تحتاج إلى برهان ومنها وجود المدركات وهي العالم الخارجي وجود قوة المدركة وهي النفس الإنسانية فلا يمكن عقلا أن يكون أساس وجود أكذوبه أو أن يكون الوجود غير موجود إن أدركناه على غير حقيقته الخفية وجود العالم ووجود النفس هم الدليل على وجود الله بل وجود الله حقيقة من حقائق الإدراك السليم وليس بساطه الاستدلال على الصانع من صنعه ضعفه من قوه الدليل ان الحقائق لا تكتسب القوه بالتنوع والتركيب بل ابسطها هو في الواقع اقدمها واغناها عن الزخرفه والاختراع وهاملتون يبني فلسفته في الدين على فلسفته في اصول المعرفه وخلاصتها ان الادراك موقوف على الكيفيه فلا يقبل الادراك ما ليس له كيفيه ان كنت شئ وكاون وكانك تفكر مرادف لقولك انك تضع حدودا وشروطا لما تفكر فيه فالوجود المطلق لا يدخل في حيز التفكير ولا تدركه العقول وليست نتيجه ذلك اننا ننكر الوجود المطلق لان معرفتنا بقصور معرفتنا لا ينتج منه ان نجعلها حكما في الاثبات والانكار وانما تستلزم هذه الحقيقه نتيجه اخرى وهي ضروره الاعتقاد وانه لازم لاتمام عمل العقل في الانسان ولا يحب هاملتون أن يخلي ضرورة الاعتقاد من أسبابها الفكرية الراجحة بل يجعلها قضية معقولة قائمة على أن الفرضين المتعارضين أحدهما صحيح لا بحالة فنحن إذا أردنا أن نعرف الوجود المطلق أو نعرف الله فإما أن يتمثل لنا كأنه لا نهاية مكيفة أو يتمثل لنا بلا كيفية من الزمان والمكان والصفات ونحن لا ندرك لا نهاية بحال لأنها غير قابلة للإدراء وليس أمام العقل إلا أن يدركها كما تتصل بالكون فتمثل بذلك نوعا من الكيفية لا سبيل إلى غيره فهو دون غيره ما يسلمه العقل ويتممه الإيمان وتعد الفترة التي بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر عصر كانت 1724 إلى 1848 وهيجل 1770 إلى 1838 في الفلسفه الاوروبيه بانهما قد هيمن بمذهبهما على مسالك التفكير التي شاعت بعدهما في اوروبا ولا يزالان يهيمنان عليها الى العصر الحاضر كان كان من المؤمنين بالله الا انه يكل الايمان الى الضمير ولا يعتمد فيه على البراهين العقليه التي تستمد من ظواهر الطبيعه فالعقل في مذهب كانط لا يعرف الا الظواهر الطبيعيه فينومينا ولا ينفذ الى حقائق الاشياء في ذواتها نومينا الروح فاعله ابدا وليست مفعولا او موضوعا للمعرفه فهي عارفه غير معروفه وليست مساله الايمان من ثم مساله علاقه بين الله والطبيعه او بين الله وهذه الاكوان الماديه ولكنها مساله علاقه بين الله وضمير الانسان فمن ضمير الانسان اذا نستمد الدليل على وجود الله وفي ضمير الانسان شعور اصيل بالواجب الادبي وقصاص مستقيم يوحي اليه اي عامل الناس كما يحب اي عاملوه وهذا الوحي الذي اودعه الله النفس البشريه ضمين لاسعاد من يطيعونه وحسن الجزاء لهم من الله ولكنهم لا يسعدون في كثير من الاحيان وقد يسعد الاثمون ويشقى العاملون بالواجب في هذه الحياه فلابد من عالم اخر يتكافئ فيه واجب الانسان وجزاؤه وهذا هو البرهان الادبي على خلونه الروحي وحريه الانسان وهجل يؤمن بالله كذلك ولكن على نحو يشبه الايمان بوحده الوجود فليس في الكون غير العقل والعقل هو الكون وهو العقل المطلق يتجلى في الموجودات على سنه مضربه وهي السنه الثنائيه ذلك فخلاصه هذه السنه ان كل موجود في هذا الكون ينشئ نقيضه ثم يجتمعان في موجود اكمل من الموجود الاول ويعود هذا الموجود الاكمل فينشئ نقيضه ويقول هذا التطور سبيلا الى استيفاء الحقيقه من وجوه عده بدلا من حصرها في وجه واحد هناك التقرير thesis ثم النقيض antithesis ثم التركيب synthesis وهو يجمع التقرير والنقيض واذا طبقت هذه السنه على مساله الوجود الكبرى بدانا بالوجود المطلق وهو التقرير ونقيض الوجود المطلق وهو العدم والتركيب الجامع للوجود المطلق والعدم هو الصيروره لأن الشيء في حالة الصيرورة يكون موجودا وغير موجود ولا يأخذ في الوجود من ناحية حتى يأخذ في الزوال بن ناحية أخرى ومن الضروري لفهم ه relatable في هذه المسألة أن نفهم ما يعنيه بالعدم الذي يقابله الوجود المطلق فالوجود المطلق هو الوجود الكامل الذي لا تقيده صفة من الصفات ولا حالة من الحالات بخلو الوجود من كل صفة وكل حالة يقابله العدم الذي يعنيه الفيلسوف ولما تحدثت الصيرورة في الوجود المطلق كان منه الوجود الذي له صفات واحوال وهو يتطور على سُنّة متقدمة من تقرير الى نقيض الى تركيب وقد تجلى الوجود المطلق في هذه التطورات حتى بلغ طور الانسان وهو طور الوعي او ادراك الوجود لنفسه ولا يزال الوجود المطلق متجليا حتى يشمل الوعي كل موجود فالصيرورة انطرة بين الكمال المطلق والعدم المطلق لا بد منها لاخراج هذه الموجودات المحدوده التي ليست بكامله ولا معدومه والله هو كل الوجود سواء في كماله المطلق او في تجليه في كل محدود من هذه الكائنات ومن البديهي اننا لا نستقصي بهذه العجاله كل راي لكل فيلسوف ظهر في العصور الحديثه فذلك شرط يطول ولا تدعو اليه الحاجه فيما نحن فيه ولذلك توخينا ان نكتفي بالفلاسفه الذين فصلوا 아راءهم ومذاهبهم المسألة الإلهية وأن نكتفي من هؤلاء بمن يعبرون عن جوانب النظر المتعددة ولا نحصيهم جميعا على سبيل الاستقصاء وقد عرفت لغير هؤلاء الفلاسفة آراء تستحق الإلمام بها لأنها تعبر عن وجهات نظر لم تذكر كلها فيما أسلفناه وأحقها بالذكر هنا رأي نيوتن الإنجليزي وكونت الفرنسي وأولهما مؤمن وثانيهما لا يثبت الله ولا ينفيه أما رأي نيوتن هو اننا لا نصف العالم بالاحكام والاتقان ان نستدل باحكامه واتقانه على وجود صانعه وهو الله ان هذا الدليل يمطوي على تناقض في راي الفلاسفه لان العالم المحكم المتقن يستغني بقوانينه ونواميسه عن العنايه الالهيه بعد خلقه والايمان بالله قائم على الايمان بالعنايه التي تحيط بالخلق في كل حين وجود النقص في العالم لا ينفي وجود الصانع الكريم بل وجود هذا الصانع الحكيم يقتضي يكون العالم مخلوقا لا يبلغ الكمال كله ويفتقر الى موجده على الدوام ويسخر ليبنتز بعالم نيوتن لان ليبنتز كما تقدم يرى انه ليس في الامكان ابداع مما كان ويقول ان عالم نيوتن كالساعه التي تحتاج الى اداره اللوالب واصلاحها من حين الى حين وجلت سلعه الله عن مثل هذا الصنيع وخير ما يستفاد من هذه المقابله بين العقلين الكبيرين ان المساله اكبر من ان يحاط بها في تفكير واحد وانها قابله للرايين معا بعد التدبر والانام فمذهب ليمنتز لا ينفي ان العالم ناقص كما تقول جميع الممكنات اقول العالم احسن عالم ممكن لا يخرجه من اعداد الممكنات التي لا تبلغ في الكمال مبلغ واجب الوجود وقول العالم محكما منظما على اي معنى من معاني الاحكام والاتقان لا يسوغ الاعتراض من جانب نيوتن اليحتاج الى تكمله من راي الفلاسفه الاخرين الذين يقولون ان الخلق عمل مستمر وليس بعمل منقطع في وقت ينتهي اليه فلا يزال الوجود قائما بقدره الله لانه لا يستقل بك يعني هي ابدا ولا ينحصر كيانه في وقت من الاوقات واوجست كون امام الفلسفه الوضعيه يقول ان البشر يتقدمون من طور الدين الى طور الفلسفه الى طور العلم الوضعي ثم يعتمدون على هذا العلم وحده في كل معرفه يدركونها ولا وسيله الى الادراك غير التجربه والمقابله والاستقراء وماما يجهد العقل فلن يصل الى حقيقه بغير هذه الوسيله فادراك المسائل الغيبيه من وراء امد العقول وقد تستغني العقول عن ادراكها لانها لا تغير حياتها على هذه الارض وهي حياه قائمه على التجارب في حدود المعلوم من القوانين والنواميس وليس امامنا غايه مثاليه ما يجب اليها بالايمان ونثبتها بوسائل المعرفة الميسوره غير سعاده الانسان وتقديس امثلتها العليا في الخير والحق والجمال ومن الجديرين بالتقديس انبياء الماضي وائمه الاصلاح في كل جيل لانه خدموا الانسانيه وزودوها بالامل والعزاء وفتحوا لها طريق الاستقامه والعمل المشكور وقد جعل لكل نبي من هؤلاء الانبياء موعدا يذكر فيه وشعائر مرعيه بعبادة الإنسانية في ذكراه وخير ما يستفاد من نذهب كونت أن الدين حاجة إنسانية لا غنى عنها وأن الله كما قال فولتير لو لم يكن موجوداً لوجب إيجاده في العقل والضمير ويبقى أن كونت يتخطى الرقن الأكبر من أركان الإيمان وهو صلة بين النوع البشري وعالم لا نهاية فإذا كانت الصلة بين الإنسان واللا نهاية فانقطع لأن اللا نهاية لا يحاط بها في العقول كما على ذلك ان اللا نهايه لا يؤمن بها لانها لا نهايه وان الكمال المطلق لا يؤمن به لانه كمال مطلق وان يكون السبب المستحق للايمان والسبب المبطل للايمان في راي فيلسوف العقل والتجربه وكان العقل والتجربه يمكنان قولا هو احق بالانكار من هذا الراي العجيب وصح من هذا اي يقال ان الكمال المطلق لا يحاط به ولكن هناك وسيله للايمان به غير تجارب العلوم وحدود المنطق وقد وجدت هذه الوسيله فعلا ولم يقتصر القول فيها على انها فرض من الفرائض